وشجرة تخرج من طور سيناء تنبت بالدهم وصبغ للأكلين وإن لكم في الأنعام لعبره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 ما هذا إلا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في ابائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين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 وَأَتْرَفْنَاهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ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 كل حزب بما لديهم فرحون فِي فذرهم في غمرتهم حتى حين 126-أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين 127-نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون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 كم مستكبرين به سامرا تهجرون أَفَلَمْ يدبروا الْقَوْلَ أَمْ جاءهم مَا لَمْ يَأْتِ أَبَاهُمُ الْأَوَّلِينَ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُمُ الْكِرُونَ أَمْ يَقُولُونَ بِهِ جِنَّةَ بَلْ جاءهم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 رَلَلَجُوا فِي طُغيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالعذابِ فَمَسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِم بَابًا ذَعْدَابٍ شَدِيدٍ ذَعْدَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبِلِسُونَ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 أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَنَبْعُوثُونَ لَقَدْ وُعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا, إن هذا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ ومن فِيهَا إن كنتم تَعْلَمُونَ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 قُلْ مَنْ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يُجَارُ عَلَيْهِ وَهُوَ يُجِيرُ وَلَا يجار عليه إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ سيقولون لله قل فأنا تسحرون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون 128-ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله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 أَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ بِهَا تُكَذِّبُونَ قَالُوا رَبَّنَا غَلَبَتْ عَلَيْنَا شِقْوَتُنَا وَكُنَّا قَوْمًا ضَالِّينَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْهَا فَإِنْ عُدْنَا فَإِنَّا ظَالِمُونَ قَالَ اخْسَأُوا فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إنه كان فريق من عبادي يقولون يقولون ربنا وَرَحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّحِيمِ فَاتَّخَذْتُمُهُمْ سِخْرِيًا حَتَّى أَنْسَوْكُمْ ذِكْرِي وَكُلُّ مِنْهُمْ تَضْحَكُونَ إِنِّي جَزَيْتُهُمُ الْيَوْمَ بِمَا صَدَرُوا